ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً أن تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من